اللهم تقبلنا وتقبل منا وطاعاتنا واعف عنا وغفر لنا وارحمنا اللهم اعد الاستقامات كل واخسامه واجعلنا الشقاء وذل القطاع وشماتة التعداد تحول من وشاهد النقماتي وزوال الأخير وجميل الفكرة. og hvor du er i dag Thank you. كده اللي نفسي 40 سنه حتى استقامت ثايه من استقامت على الامر كله بيتي من يوم وليله والله يا اب ده الامر عائي المجاهد ده تجربه حتى تتافى الطاع وحتى تكره النسيان وحتى تستقيم وتثبت لو الدنيا كلها اتغيرت من حواليك انت ثابت للجبل للأشام والاستقامة لا يضيقها إلا الأكابل من الناس لأنها الخروج على المحلول ومفارقة بالعادات والقيام بين يديه على الحقيقة الزمن عن وجه للجردين ورغب الله عندي ورغب الله عندي ورغب الله بقوله إن الذين طاروا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على كتاب وستقيم ذلك الأمر يتلامى للنهر ووقوفا عند الحد يدر استقاموا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعو السبل صراطي مستقييم لكتاب السبل فاتبعوه ولا تتبعو السبل كلها ما سوى صراطي كلها نحل أوائية سبل شيطانية على رأس كل يبيه خيطان يدعو إليه إنما الصراط المستقيم وصلاة الله صلاة القرآن المسلم <تصفيق> تتنذل عليهم الملايك وأن لا تخافوا ولا تحزنوا ملايكة اللي بترونه لا تخاف ولا تحزنوا والله ده أضنى بما هنا عليه قوله لا تخاف ولا تحزنوا والله رب يجب ان امسك بتكوله جواب سباك سيدنا عمر يقول للمنكر وانا كنت للمجلس سيدنا عثمان سيدنا عثمان جاله وسيدنا عمر في الرؤية يقول له ماذا فعلت مع ربك يا عمر قال له لما جاءان الملكان الساهلان قلت لهم مضرب حكومة قالوا عجبا لك يا عمر جيدنا لسالك ردسالنا سلمان الفارسي واشد بيحتضر من الصحاب سلمان الفارسي قال له قال يقول للملك عرف ان الملك حاضر eller ald timingen på chamfømen Hamm وأبشره بيبنى. نحن أوليهكم في الحياة الدنيا وفي الآخر كيف يكون الملك ولي الإنسان ورصنا سبحانه وتعالى وليك. والله تعالى بيقول إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحية كيف يكون وليه الملك ربنا وليك والملك وليك والملك ماذا وليك الملك أفن ينصره Nytt å skrive på ondt deg selvforski German. shake du? Donald gek! 差 ikke om du er med deg uten. om du er med deg til deg til Please. Kok cirka forteller man tager sånn climb toet avstår Kan «Ï 이�ælle hand.» Det er tilg Jettens�IN. og自己 og conf otra. vis du stadig er for et يحفظاني مما لا يقدر عليه فاذا ان شاء قدره خلت الملائكه بينه وبينه واحد غريب كده قبل ما يوصلك تيجي له حاجه تجيلوا. يصرف عنه مين اللي مين اللي شيله الملائكه ببعض ربنا سبحانه وتعالى انهم يتصلوا ببعض الملائكه اللي, اللي, اللي معاهم ممكن ياخدوا الري يردو عين عنهم لآخر ربنا لسه كتب لك أجابة إن لكل إنسان ملكان يحفظان ممن لم يقدر عليه فإذا جاء قدر خلك الملائكة بينه وبينه الملائكة ترفع إيديها عشان المقدر لك يا قهر مقدر لك شهادة مقدر تكشيء ينزل بك بلاء وربنا ينصبرك يرفعك يبقى يا عبد إنما لم يقدر عليك فيه ملائكة الغالة عادي الولادة ملائكة شخالة معاك تحفظك وتخلوا بإيدك وتحميك عندي آيات هذه والله هذه والله عندي آيات بخيات رسم الله ها؟ يعني كده يعني ايه خص علينا نهايه من ايه من يعني لا لا لا تبدل أي ايه اللي خبط الرعد يعني هو الدرجوني مش خبط الرعد الدرجوني لما يحضروا الدرج ضرب الدرجوني من кроним وفي قلب المجده بيحموني بقى صلى الله عليه وسلم وراء المخالفين زباء e per il demain لكن العكب من من يثقين لا تعد من من نرجع الحيجين كثير نرجعوا كثير طب صراعه كثير النفوس الاطفال بالسو بتغلبهم وبينتجوا كثير انما اللي بالجعب ولكن للعجب ليعجب صحيح في المجال العجب من من يستقيم ودعوة الله الله عليه وسلم والله قال محمد أنه جدت يا بك ونفسي أربعين سنة حتى استقامت ودعوة الله صلى الله عليه وسلم يا مكلمة قلوب سبت قلبي على جنب وسلم الله ومويلة إن ألك عني يا يومياً قدروا بإنسان ربنا يقول للنبي نفسه ولولا أنثبتناه لقد كت تطرقاً ولهي شيئاً قليلاً كانوا يلفوه قليل. معاه شياطين إنسوا بين قصر يسينونه ويساعدونه ويزيدون ولولا أنثبتناه فلا أني استعام بالله على التسبيد وإلا تبرز تجرفك الهوة وقال تعالى فاستمسك بالذي يوهير زي فاستقل كما همد بالخطر بالذي يوهير زي فاستقل كما همد الذي لي هم رفو الوحي فرآن وصوله إنك على صراط المستقبل لا صراط المستقبل محمدس بقى يريبا ولا يزعزع ولا يخدد شك أو ترتب في اللي بتعليه لا أثبت في الجبال الرسم ضرب مكارم سباب وراء ما دام على غير محتاج وتطرف وتعرف النعمه الكافيه وتكسب عاليه وتتجلك في المؤمن وقال ان جاء ولو انت تتناجر قد تترك اولي وقال فبحن يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين افا ربوا ملائكه على رجل فوجدوه مرموما منتزم. فقال انا شيخ من فراكة منتزم قال لا تعجب ممن يرجع ولكن احجب ممن يستقيم. وقال سوفيان ابن الله في قده يا كل شكزان قولا لا يسألوا عنه واحدا بعدا قال قل امنت بالله ثم استقبت. بقيت يعلمكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع عنها ورسولكم فقد فاز والرواب تزكية النفس والنفس لا تزكى إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وسوف يدور الكلام حول عناصر أولها معنى التزكية ثانيها التزكية في كتاب الله ثالثها أسباب التزكية رابعها وسائل التزكية اولا معنى التزكية التزكية هي أن يطهر الإنسان نفسه من كل ما يسوقه من أنجاز الشرك والمعاصر تلك التي أحاطت بنا في كل جانب فلا بد أن ننكرها ولا بد أن يشد بعضنا على أن يتبعه والله المستعان ثم بعد ذلك التزكية في كتاب الله أو من كتاب الله قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا على لسان سيدنا إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وقد الله التغذية على العلم والحكمة كما في سورة الجمعة قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان من قبل الذي ضلال مبين ثم بعد ذلك وسائل أو أسباب التزكية أولاً لا بد أن نعرف أنه لا يستطيع أحد أن يزكي هذه النفس إلا الله تبارك وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت قيض من زكاها أنت وليها ومولاها فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن في هذه الأيام التي تمتلئ بالفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك وسائل التزكية وسائل التزكية سهلة وبسيطة وهي في متناول الجميع وعندما يبدا الكلام عنها سنعجب جميعا لأنها بين ايدينا ارى ذلك غفلنا عنها اولها التوحيد ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه التوحيد لم يقولها جميع الناس عندما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمون انها س تضبط أخوالهم وأفعالهم لذلك ما قالوها قالها من يريد الخير ومن يريد الإصلاح لنفسه ولمجتمعه ورفضها من يريد أن يتبع هواه ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن لا بد أن نوحد الله تبارك وتعالى توحيداً خالصاً من قلوبنا وأن نتبك ونبتعد كل المعب عن كل ما يناقض التوحيد وذلك في البعد عن الصحرة والدجالون وفي البعد عن البدع وأهل البذع والله المستعان ثم بعد ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا بد أن نكون تامعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ليس في المساجد وفقط وإنما في كل أحوالنا في بيوتنا وفي شوارعنا وفي أعمالنا والله المستعان على ذلك ثم بعد ذلك الصلاة من وسائل التزكية والله تبارك وتعالى لم يمدح أهل الصلاة بقدر ما مدح أهل الخشوع قال ربنا تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاته الخاشعون وقال ربنا تبارك وتعالى وبشر المخبدين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال ربنا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون فلا قد أن نستعين بالله تبارك وتعالى ونحرص على الخشوع في الصلاة ثم بعد ذلك يأتي دور الزكاة وسيقول قائل ما دور الزكاة في تسلية النفس الله تبارك وتعالى عتب على الصحابة عندما اشتدت بهم الإيذاء وقالوا نريد الجهاد فنزل قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفثوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة النفس أحبتي في الله جبلت على الشح فرجل لا يستطيع أن يخرج جنيها واحدا فكيف عندما ينادي منادي الجهاد هل سيخرج بنفسه؟ هذا مستحيل فلابد أن يخرج تتعود هذه النفس على أن تعطي حتى إذا نادى منادي الجهاد يسهل بعد ذلك علينا أن نخرج بأنفسنا من أجل دين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك اولا قلنا التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة ثم بعد ذلك سائر الأعمال الصالحة والحج إن كنت مستطيعاً وما وجميع ما تستطيع من الأعمال الصالحة وأخيرا أحبتي في الله يجب علينا أن نعلم جميعا أنه كما تذهب الحسنات السيئات فكذلك تذهب السيئات الحسنات قال ربنا تبارك وتعالى أيود أحدكم أن تقول له جنة من نخيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصاب فيه ناغ فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون سال سيدنا عمر رضي الله عنه الصحابه ذات يوم فقال في من ترون هذه الايه نزلت فقالوا الله اعلم فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس رضي الله عنه في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك فقال هذه الآية ضربت مثل بعمل قال أي عمل؟ قال الرجل يعمل بالصالحات حتى يكبر سنه فيأتي إليه الشيطان فيفتنه ثم يموت على ذلك فتحترق سيئاته سيئاته وهو في حسناته وهو في أحوج ما يقوم إليها وذلك عند كبر سنه فيفتم له بسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله وكما تعلمنا من درس شيخنا الذي تكلم فيه اليوم وهو الثبات الثبات على الله والله المستعان وأستغفر الله لمنه فكلم أن أتقلم لكم عند الشيخ الله صát Raw Eso cuanto החل لكم يا داليال يا الدجالي عن السحرة أي و الدجالي عن الدجال والدجال بعيد دار الدارق وتقالب أ Natürlich هي الغر يعني إلينا إχ supportive إنما عن السحرة والدجال أعلى حسنا أنتم أ coastal idades مجدي احمد الشاكيني <سؤال> اه هنا يلا يا عم محمد نعم ده برضه عشان نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شبوره من فرصينا ومن سيئات أعزائنا إن يهديه الله ملاه بنا وما يدري فنمتجد لك وليا مرشدا وأشهد أن لا يهديك الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله اقوض على محمد وعلى ال الله على محمد وعلى كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في وضع فان عصبه الحديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شمل الأمور الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم الى بعد سبيل الاصفاع سبيل الاصفاع قال شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيت نعم هكذا حال المؤمن يريد الإصلاح في كل أموره يسعى بالإصلاح في حياته لما كان يثقه شعيباً عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم ذاك خطيب الأنبياء صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وذلك لحسن مراجعته لطلبه وفصاحته وجزالة عباراته عليه السلام سبيل المصبع يرتكز حديثي في ثلاث عناصر أولا الإصلاح عند شعيب عليه السلام ثانيا لا صلاح ولا إصلاح إلا من تمسك بالشريعة الإسلامية وأخيرا أسباب فساد المجتمع ووساد علاج ذلك الفساد أولا سبيل الإصلاح عند نبي الله شعب عليه السلام في ما بين افراد ذلك المجتمع لا تظلموا في معاملات فهم كل كاينه ونيسان لا تبغصوا ناس ولا, ولا تفسدو في الارض بعد يسعها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين دعار إله فائقي الميزان قبل ان يبعث شعيب عليه السلام الفطر مولى ال الارض فسادا كان لي الحروية اللي فيها الخضار اللي باشتريه. يا فيها قش واشياء لا تبكن ولا تباع. وهذا من قبير الفش. فاوفل كينة والميزان. ولا تبخز الناس اشياء. انت اللي قيت بيعلي. اه. ماذا ده السدعة دي ما تنفعش تباع اصلا. اه. اه. اه. اه. وخاصم <تبخص> الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا هالك هذه السنة السيئة سنة قطع الطريق التي قد اتشرت في هذه أيام الواضحة يقطعون الطريق ويفرضوا إتاوى على المرض تبلغ عشر ما معهم من مال أو يصلكون ما شاءوا من المرض ويفرضون ما شاءوا ولا تبعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبهون أعوجات وهذا والله من تشر في هذه الأيام من الفساد وقطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقدلوا أو يصلبوا أو تقدر أيديه وأرجمهم من خلال أجنفهم للأرض فهذا هو سبيل الإصلاح عند شعير ولا أريد أن أستفيد أكثر من ذلك أنتقل سريعا إلى العنصر الثاني وهو لا صلاح ولا إصلاح إلا بالتمسك بشريعة الإسلامية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردون فردون إلى الله والرسول إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسر تأويلا فإن تنازعتم في شيء اختلفتم في شيء ماذا نفعل نذهب ونحتكم إلى العلمانية أو الديمقراطية قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نرد ذلك الأمر إلى كتاب الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته بالسؤال وبعد ما بالنظر في سنته صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من ما قضيه ويسلم تسليم فلو ربك لا يؤمنون هذا الوعيد الشديد الذي تقشعنه منه الجلود وترجف له الأفعاد أنهم لا يؤمنون حكم الله عز وجل عليهم بعدم الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شهر الله نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفنا فيه واحتلق علينا فَنَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَا لَهُمْ إِشْكِنَوْا بَسْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَوا مِنْ لَهُمْ لا يجدون ضيقًا ولا شكًا فيما قدم رسول صلى الله عليه وسلم وهكذا نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى التمسك بكتاب الله عز وجل والاحتكام به واستغفر الله يغفر الله إن الحمد لله نحوهه ونستعلم ونستهديه ونستغفره ونعرض بالله لشنور أنفسنا ونسيئات أعملنا همّا بعد سبيل الأستاذ لن يصلح حال هذا المجتمع إلا بالتمسك بالشريعة الإسلامية ولا نذهب خلف من يكون يريدها علمانية يريدها مدنية وهذا تلاعب بالألفاظ والبعض يعتقد أن الدولة المدنية هي عكس العسكرية ولكن المدنية أي اللادينية ألا نحتكم إلى شمع الله عز وجل يريدون أن يرصلون بين السياسة والدين كما حدث ذلك في فرنسا وفي الدول الكوروبية ولكن نقول أن الشعب لم ينصب الحكام إلا من أجل أن يسوس هذه البلاد بالشبيعة الإسلامية وكتاب الله عز وجل وأن يحفظ ضيطة هذا الدين من العدون وتأمين الحدود والخروج في سبيل الله عز وجل لجهاب وهكذا نريد أن نقل على أزباب فساد المجتمع ثم بعد ذلك نبحث عن وسائل الإله لهذا الفساد فمن أزباب فساد المجتمع العقائل الفاسدة التي تنتشر في هذه الآونة من عقائد حول الاطروحه و دعاء بالله والسجود لغير الله والضلال بهذه الاطروحه لن ينصلح حال مجتمع بعقيده فاسده لا بد من تصحيح العقائد لا من الدعوه الى توحيد الله عز وجل حتى ينصلح حال هذا المجتمع الناس بها فساد هذا المجتمع تركوا الصلاة فرى كثير من الجباب لا يحافظون على الصلاوات الخمس في جباع وقد قال سبحانه وتعالى فخلف من بعده قلفه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غيّة فسوف يلقون غيّة إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً قال سبحانه وتعالى يطلب يكشف عن سام ومدعونا الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهبهم ذله وقد كان وقد كانوا يدعون الى السجود والمسافه واجب علينا ان نحافظ على صلاه الخمس ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لابد لكي يصلح حال الشباب لابد من المحافظة على أداء الصلاة الخمس في جماعة رغم أن يوجد رد شرعي خصوصا يا عباد الله المحافظة على صلاة الفجر إنما سجد الله تشتكي كل يوم إلى الله عز وجل أين المسلمون في صلاة الفجر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوب متعمدا فقد بارئت من ذنبه الله عز وجل ونصر يضبط المنبث على الساعة سابعة لبعجه ويكون صلاة المجل إلا من رحم ربه وهكذا من ضمن أسلام الفساد التجرب في هذه الأيام على صفك الدماء ونهب الأموال وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أموال المسلمين ودماءهم في مكة الحرام في شهر ذي الحجة حرام في اليوم العاشر من ذي الحجة وبعد صراط العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كيف نتجرع على دماء المسلمين في هذه الأيام وقد قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بهم رحيما وقال سبحانه وتعالى ولذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون من نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثابا يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العثاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا ولكن نقول لهؤلاء الذين تجرّوا على دماء المسلمين في هذه الأيام ونهب أموالهم نقول لهم إن باب التوبة مفتوح على مصرعين إن باب التوبة مفتوح على مصرعي من يمنعك يا عبد الله من التوبة إلى الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب رسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب رسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغيبها نسى الله عز وجل أن يهدينا إلى أقريق القوين ووسائل علاج هذا الفساد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن الإصلاع ليس بتغيير أشخاص والإتيال بأشخاص ولكن يجب علينا عباد الله أن نبدأ بأنفسنا المنصف في وظيفته والظالب في مدرسته وجامعته وهكذا الكل يبدا بنفسه لا بد من تصحيح المعاملات لا بد لكل ولي امر ان يقوم بمهامه التي هي امانه في عاتقه لا بد لكل راعي ان يقوم على رعايته ان كان عندك ابنة المتبرجة كيف تسمح لها وتقول نريد المصلاح نريد التغيير واجب علينا أن نبدأ بأنفسنا حتى ينصلح حالنا وينصلح حال هذا المجتمع نصدى عز وجل أن يهدينا إلى الطريق القويل وإلى الرجد والفلاح اللهم أمين وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا ان شاء الله ده في صفحه مش فاكر العلماء باور طباعه الطبعات الطبع اللي انا عرفته ولا انا سمعته بيبي كده هادي, هادي هادي وبعدين نقول ايه انت ايه ده مش نظارج ده ده قصر قصر الهدوء بتفوق بالذات لما تكون ايه مكانها يعني مكان ما شاء الله دي جهه هاديه دي المشاعر, هادي هادي المشاعر. بس فيه لطلطة لطلطة لغوية. ولطة وغلطة في غلطه غلطه جويه وغلطه وغلطه فيك الغربة الوغوية بتقول, بتقول لم ينصبت لم ينصب لان دي كاملية بولا تجزل تجزل لم ينصب ماشي ماشي وبعدها بتقول الاصلاح ليس بتغيير مشحاص واللي كان رحفت عايز ركاعده ده كامل بتقول يا رجل ده هم سبب والله الله يلا عظمه هم سبب البلاد كله بلد. يعني ان احس ليس ليس مجرد الطرق عبر الطرق ليس مجرد تغيير تغيير بعض الخطوات دي بقى ليس مجرد ان هذا الحكم لكن تغيير البلاوي مهم جدا والله الله <تصفيق> الله يعفو الراس الراس إذا فسد فسدت <تصفيق> الراس والالكتروفر <تصفيق> المستلف الصالح يقولك ضعفك العين هي الراس صف السواق وإذا تكدرت تكدرت الثواب سيدنا عمر قال إذا صحة الراعي صحة الرعية وإذا فسد فسد الرعي صحة الراعي وعافية الراعي واستقامة الراعي لقى الراعي والله ما يسمح لهذا والله لو الراعي تكذر ما هو حرامي ما يسمح المخلوق إذا ولا يقوم لأنه نار أيدي بأن الراعي يوم مسرات وأنت تجي تسرح يا مجرم ينكر ده قلنا ان مكان انما ذات ساها كل اللي تحديده ايه على انت جايب المرتب فاجئ من ده ده انا شايفه انا شايفه كده كده المستوى ده يبعد كلها تاني على المناجل دي الله العظيم الاصابه الكبرى اللي بتحكم البلد دي تغييرها راح تغييرها راح كل اللي هتحكم البلد بعدهم تنستقاموا والله هتلاقي المحافظين استقاموا والمزراء استقاموا اللي مدن الأمن استقاموا والمرؤسة يجيب عنه استقاموا تبعوا فقروا السلو أقول لك كذلك كل محافظة يعني ياخد مثلا اثنين مليار خد اثنين مليار ونشتغل بوق المحافظة والله يسمى السلام من يوم وقيد محافظة والله عايز نسلو عدنش عليهم والله يدخل وقفر مقرس يوم وفقه على ٢ مليار ياخده حاجة ويدي المعرسين الكبارة خالصة بحاجة يجعله يسدد طاف واتير ويجعله يشتغل بأي دهن شوية كل يوم تكشف غلامة غلامة الرائع تبير سنة منها تعمل سنة بسنة منها طيب بيقول لك المنشف بتاع قناة الحياة مش عارف مين عمرو الديب بتاع ايه وكده مش بقول لك دول بياخدوا 10 مليون اه اونلاين بيره والله كيف ما بينفع والله العظيم بيخدوا 4000 جنيه واللي حمهم مقطوهم ان هي بتاخد 10 مليون زي اللي قلت لك وذرب عليها بس ما كانوا مطيهم ان مليون او 14 مليون استنى وهي كانوا ياخدوا الثلاث اربع ده لا يعني هم اللي واخدين ده بيمدوا وذرب بس معنى الدوله الوطن ما لا يا دوله الوليه ولي وزير نيي منني ولا ولا ولا علم هيب يكون مهم غبره وممتع باقي ده لازم يكون كله خالص عشان كل ان اجمل بلد وراء انحراف كل وزير وراء انحراف لا تأخذ عليها الكلام وإلا كانت تطنع كانت تقريباً يا رفو بدا فعدل بالنسبة للخطابة السؤال ده ومكانين فعلت الفرأة السنية والفرأة السنية كيف سؤال؟ هي أخذ يقول هنا شيء شيخ الجزاك الله عما خير واسق الله أني حار الله وقال الله في الدولة سمعتنا من قصة السؤال سنة عمر الملكين ده قصة صحة وأنها من You know what? انا بيتكلم من ناحة المصطلح بس. مصطلح ايه? المصطلح داخل في كلام النبي. كلام النبي. النبى الآثار والزيرة. العلمات تلقوها بالقبول السابت منها. تلقوها بالقبول من غلط عن نوتي السابت في عن السنة. وبعدين انت اللي وضحها وليس السنة تكون الآثار عن قبيل عنه الثاني. عن كذا عن كذا عن كذا. آثار الثلاثية كلها عشاء الله ايه كان? ملاف سنة. ثابت مترتب ثابت مقدم على النب فما وبعدين اتكلموا ابن اسحق في السيره ال في السيره حسب ابن هشام عن ابن اسحق السيره ان تلقط الام سيره ابن اسحق من زمن ابن اسحق وعطاهه بالقبول وسلم الكل لابن عن او قصة خسرت النجام او موقف في السيرة ويقول لي هدو سنة اجيبوله اجيب من في كلام النبي مش لاب السيرة واثار السنة مدام سبت ومدام ما بتتعرضش مع بعد السنة. ما ومدام ما بينجيبهاش للنبيض ومدام مطبولة عقلا وفعا بتبص من احبادك مدرطها مدرطها مدرطها في الكنترود خفية كده هو ثابت فيه ونكنترود نجدره وثابت فيه بالنسبة يا دكتور للقرآن اللي الواحد بيسنلل منه بأيات, بآيات أثناء الخطة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من هادي وهو بيخطب ان بيرطل القرآن ولا بيصرد وصرده مفيش مشكلة مفيش مشكلة بس, بس اللي ثبت عنه يا دكتور مفيش مشكلة ترضيل القرآن عموماً عموماً مفقاً انك تقرأ تقرأ القرآن اللي بتقرأ القرآن جميل معك بيط موحي تقرأ فرآن بالصوت تحسن صوتك بالفرآن ماساش مشروع السؤال التالى بك بت... أه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دينا فيه واحد منصدها إنه هو وعه بتعادل بيكره ناس فرآن إنه <تصفيق> كره <تصفيق> صوتك الراجل اللي كان إيه ماشي وراه إيه ماشي وراه راجل وراه مصران فمر على مزل, مزل المسجد للحزن ما شاء الله أزاني رحيم كميل <تصفيق> فمصران يقول له إيه؟ قال ده أذن نحن أذن يسلمين الأشيوة ده الله ده أخوه ده محرم مرت على بازك الثاني وإذ بلاد الله أجل أجل ده؟ قال له اشتباع فقط وصوره الجمعه لا احنا مثلا ما ما شلتش لسه حد من الاخوه بعد اذنك يعني اعملها, طلع أعملها. أعملها. أعملها. ولا طلع قران ونسى رجاء ما حد وصفنا بالنسبه للخطابه في ايام الجمعه عملها محدش بيعملها اعملها اسمع عليست هذه السنه بركه سنه بركه الكبيره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنت ملك الناب ده أنت حب وبعدين, وبعدين النبي عليه السلام كان يخدم للصحابة يومياً مربعاً كل دمين دعين واحد يبعث للصحابة ويبلغوا بالنسبة كان رسول الله يتحيّل بالموعي بخضر التأملي على اي مشكله اثنين في الامه الاسلاميه يا بلال اذن وعاد المسلمين ثم ويقوم منهم خطيب ويقرر ببيوريك ان يحرم بيوريك ويكلفه بالروحه في مدينه باء صلى الله عليه النهارده الناس جايه لك يوم الجمعه عايز لو انت قرات صوره كنت نادر في المجتمع اللي قفلان كل اسبوع ولا انت انا احر اللي كان بالاعلى مستع التحدي ويفكر يشوف شعب بيحبه عشان يسمع منه حاجه لو جيت يقول لك يقول لك ما احنا كنا بنعبد الباس يرام ما يتين وقلاص وكان شكل التفكير هل من شاوي لان سمعت النبي كان بيخاطب علم النبي كان بيحط لهم قام فيهم كل يوم يمكن مرات على حسب احواله أنت على العقد أن يكون بصيراً بزماني لأ تاخدش حكم من حاجة واحدة على العقد أن يكون بصيراً بزماني إذا عملت الحاجة دي النهاردة مقبولة أو ممكن تحمل المشاكل، مقبولة أعملت ممكن تعملي مشاكل النهارد أمبرك ويمكن مجيش تعمل مشكلة أمبرك أن مجيش تعمل مشكلة الزمان برضه كانت أيامهم غير أيام؟ كانت أيامهم؟ غير أيام، كانت أيامهم موجودة فيه دي موجودة فيه دي، كان ممكن الواحد منهم يعني يرحش بأي حاجة بأقل فموز من جيد فدول بشوت زي والفعيد النهاردة حياتنا سعى القدر لازم تخاطر بالخطاء اللي تقنعهم انهم خدعه وبي وبعدين يقتلوك ما تردوش عليهم عقبه الحاكم عقبه الامان غير الامان فانت لازم تشوف ايه اللي يجي ياتي في الناس بنتيجه ويؤثر في ويقنعك وعلى العاق ان يكون قصيرا في تمامه مثلا لما تيجي واحد مثلا جيه اللي جالوا ناشي الهروف فعند يبدوهم صفرة وعملوا الهاتف على الصفرين هموا يمين على قطة بسط الصفرة مكسريني وحطيني الهاتف العطاري ليه ما فيه كان النادي يأكل على أخواته يعني على مبنية كده حاجة اللي اتفعه قليل قالوا كده كانوا يأكل على أخواته هم كانوا جيهن ايه؟ كانوا جيهن على كون ستلاته كان باية العمال بكره عملته كاستمر قاعد بستر دردوه قام درديد العجل قال له درديله الاستغلال فطلعوا بيقولوا في العجل الاستغلال قال لهم هو كان في اي من بعده لا يعني